اللهم صل وسلم مبارك عليه فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منسط لسماع تلك الأشباح ووجهه متهلل كنور الصباح إذا أكبلت حليمة معلنة بالسياح تقول وغريبة فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله القريب وأنت له صفي وحبيب قالت حليمة وحيدة فقالت الملائكة يا محمد ما بل أنت صاحب التعيد ونشك الحميد المجيد وإخوانك إخوانك من الملائكة واهن التوحيد قالت حليمة ويتيمة فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم الله اللهم صل وسلم, وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا وهداهم الى الحق طرقا كان خلقه القران وشيمته الغفران ينصه للإنسان ويفصه في الأحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضي حق الله لم يقم أحد لغضبه من راه بديهة هابة وإذا دعاه المسكين أجابة يقول الحق ولو كالم را ولا يذمر لمسلم ولا نظر وجهه ليس بوجه وكان الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عيان اذا صرف كن كلم أحلى ثمر. وإذا تبسما تبسما عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس باقي يطيبه فيه اياما وإن تغيب ويوجد منه احسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصعبه فكأنه الغمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في اوان الظهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واسف ما رأيت من ظلمة السوداء في حلة الحمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صل <تصفيق> اللهم صل وسل عليه يا من حاز كل كمالي ماذا زاي عنبر أنت الذي أشركت فيه أفج العلا كل ضلالي وبك استنار الكون يا علم فضالي. صلى عليك الله ربي دائما ابدا مع الإبكار والأصالي وعلى جميع الآل والاصحاب من قد خسهم رب العلا بكمالي الله مبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورافته اللهم بحرمه هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار امته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وعينا متمسكين بسنته وطاعته وامتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنه فانه اول من يدخلها وانزلنا معه في جسورها فانه اول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنه ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه جدراسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا احدا إلا غسلت بما التوبه ذنوبه وسترته برداء المغفره عيوبه اللهم انه كان معنا في السنة الماضية إخوان معهم من عن الوصول الى مثلها فلا تهرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين واذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مضاما رفيعا اللهم اسقنا من عود نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيه لا نذبع بعدها أبدا واحشرنا تهتا لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخينا والمؤلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وغاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاه على النبي Salam على Rasul الشفيع shafiq al-Abtaahi Wa Muhammad al جدهم سلوا عليه خير ما في من به كل نال كل المال شرابي كم شفا من مسجمين كم جلا من ظلوم كم له من المؤمن للفطيلة El not going to be Mustafa. Ya are ويل على ما العيد يذبي سليمين بدا للنبي strength and gin if